وأكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرون من بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إن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 وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي وَلَّيْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَسْوَدٌّ لَّهُمْ وَإِن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 124. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 125. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم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 124. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 125. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَخِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَغْنَىٰ عَنِّي هَٰؤُلَاءِ السَّاعَةَ قَائِمًا وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لي فلننبئ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وليظ 125. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأتك كان من عند الله ثم كفرت به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق